فَلَمَّا أَحَسَّيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا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 والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كنا فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنَحَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبَنَا أَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ ونساء أنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيقة وما من إله إلا الله